قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويقذهم وينصركم عليهم ويشف طدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويثوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين يجاهدوا منكم ولم يستغيدوا ولم يستغيدوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليشه والله قدير بما تعملون ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم فتهم بالكفر اولئك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 وَعِنَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ